وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا أَئِلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَذَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَلَا تَسْأَلُونَ هَٰوَاكُمْ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 117. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين 118. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 119. الذين آمنوا وكانوا مسلمين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 117. لا يفتر عنهم وهم فيهم بلسون 118. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 119. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون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 وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِيمِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّ 117. في ليلة مباركة إنا كنا منذرين 118. فيها يفرق كل أمر حكيم 119. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين 110. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رَبِّ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 118. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين 119. بل هم في شك 114. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 115. يغشى الناس هذا عذاب أليم 116. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 117. لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثَُّ تَوَّ وَعَنْهُ وَقالَاوا مُعََّمُ مَّجِنُون إِا كَاشِفُ ال العذاَابِقَليِيلَ إِكُم مائدُون يَوََّْ نَا بطُشُ الْ البَخُشَةَ الْخُبِرَ إَِّ مُ تَقِمُون